تَا إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَا أُولَئِ قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَا قلون فأتهم عذاب ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولا كلا تعلمون وقالت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 بروا عن ذالات فاتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا أسعد أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya Allah berkehendak dengan segala sesuatu. Sesungguhnya Allah Yang Maha Kuasa lagi Maha Esa. أسلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون